بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحسن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 وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين تغشي الليل النهار. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يتفكرون وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وذر وَنَخِيلٌ صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان يسقى بماء وفي ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تأجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأموال في أعناقهم وأولئك أصحابنا هم فيها خالدون تأجلونك بالسيئة قبل الْحَسَنَةِ وقد خلت من قبلهم المثلات وَإِنَّ ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لولا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ من رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَذِرٌ Allah weten wat iedere vrouw draagt en wat de vruchten zijn en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 ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسه واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم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 فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحاد له دَعْوَةُ الحق والذين يدعون من دونه لا يستطيع تجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه فيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه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 قل ما الرب السماوات والأرض قل الله قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا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 قل الله خالق كل شيء وهو الواعد القهام أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا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 وأما ما ينفع الناس فَيَمْكُثُ في الْأَرْضِ كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى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 وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب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 والذين صبوا بالطعام وجه ربهم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وأافقوا مما رزقناهم من الرؤوف والعلانية وأافقوا maar zekkennaan, zullen weer en we zullen weer gaan en we zullen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 وفرعوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه Olna Allah yzdll min yshaa wa yhdi ilayhi min anab al-ladin 119. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمنا we gaan naar de van de van de إليه متاب ولو أن قرآنا سجرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل مبيل موتى بل لله الأمر جميعا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 وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول الجنين للذين كفوا مكرهم وصد دع عن السب و من الله فما له منها لهم عذاب في الحياه الدنيا ولا عذاب الاخره أشق. وما لهم من الله من واقع مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها إِلْكَ عُقُبَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقُبَ الْكَافِرِينَ النَّارِ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ومن الأعزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه اسما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله بكل أجل الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفى بَيَّنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَتِلَ الْأَرْضَ نَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَنْقِبَ لِحُكْمِهِ وهو سميع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار